إياك نعبد وإياك نستعين اهدئ الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغبوب عليهم ولا الضالة.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 بَلَى مَنْ خَلَقَ كَمَا أَذَابَ قِنًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَ وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ أرض ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتغفنا مع الأغلاق وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوما قياما إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذَكَرِنَهُ ٱلنَّاسُ فَبَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَمُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار فثوابا ثوابا من عند الله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 وتجري من تحتها الأنهار وخالدين فيها, فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن وَمَاُ زِلَ إلَكُ وَمَاُزِلَ إِلَهِ خشِ عنَ للِل خَاشِ عنَ للِل يشتَرونَ بآياتاتِ الل حِثَمَنَ قَدلَ أُل إِكَ لَهُم أَجرهُ ميَ إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا واربطوا واتقوا الله واتقوا الله الله Allah!